بسم الله الرحمن الرحيم قال كيفية معرفة الزائد وذكر مواضعه اعلم فهمك الله ما ينفعك أنه لا يحكم على حرف بالزيادة حتى تزيد بقية أحرف الكلمة على أصلين انتبه لهذه القاعدة لا يحكم على حرف بأنه زائد إلا إذا بقيت الحروف بعد الزائد هذا على ثلاثة فصاعدا أنه لا يحكم على حرف بالزيادة حتى تزيد بقية أحرف الكلمة على اصلين وبتعبير آخر أن تكون الكلمة على ثلاثة وصول فصاعدا ما هو السبب قال لما علمت أن أقل ما يكون عليه الاسم المتمكن والفعل المتصرف ثلاثة أصول لو جاء شخص وقال لك قال الألف فيها زائدة ماذا تقول تقول هذا حكم خطأ لماذا تقول لأننا لو حكمنا بأن الألف زائدة ستبقى الكلمة على لفظ على على اصلين وليست هناك لفظة من الفاضل التي تدخل في الصرف على أصلين، إنما على ثلاثة أصول فصاعدا. والالف في جالس، لو قال لك قائل إنها زائدة، نعم يصلح، لأن الكلمة بقيت بعد هذه بعد هذه الزيادة على ثلاثة أصول فيصلح. قال، فلو قيل لك هل الالف في قال زائدة؟ فالجواب أننا لو حكمنا بزيادتها لبقيت الكلمة بعد ذلك على أصلين وذلك ممتنع فإذا امتنع أن تكون زائدة فهي منقلبة عن أصل من الأص من أصول الكلمة إذا امتنع أن تكون زائدة ليست الألف زائدة هل هي أصل؟ لا منقلبة عن أصل لماذا أعطاك فائدة؟ قال لأن الألف فيما يدخل في الصرف لا تخرج عن هذين الحالين إما زائدة وإما مقلبة عن أصل فإذا امتنع أحدهما ثبت الآخر فالألف إذن في قال مقلبة عن الواو وأصلها قوى كما تقدم وضحت هذه الفائدة في الألف الألف لا تكون إلا واحدة من اثنتين إما زائدة إن بقيت وصول الكلمة على ثلاثة فصاعدا وإما مقلبة عن أصل وإذا قيل هل الألف في ضارب زائدة فالجواب نعم لأننا إذ حكمنا أي في الوقت الذي حكمنا لأننا إذ حكمنا بزيادتها وجدنا الكلمة قد بقيت بعد ذلك على ثلاثة أصول وذلك سائغ جائز فالالف على هذا زائدة نعم طيب قال ومن الشرح نستخلص قاعدة وهي أن الألف في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفه والافعال المتصرفه لا تكون أصل وإنما تكون زائدة أو منقلبة عن أصل هذا واضح طيب فالف اكثر من اصلين صاحب زائد بغير مين من قال هذا ابن مالك فألف اكثر من اصلين صاحب اي صاحب ثلاثه فصاعدا زائد بغير مين بغير شك ولا تردد قال بغير مين اي بغير هو المقصود بالمين الكذب ويرد به هنا بغير شك قال أقسام الحرف الزائد اعلم وفقك الله أن الزائد نوعان تكرار لأصل وغيره أن الزائد نوعان تكرار لأصل وغيره أي غير تكرار لأصل فالأول لا يختص بأحرف بعينها بل يدخل في جميع حروف المعجم إلا الألف لأن الألف لا تقبل التكرار نعم الأول تكرار لأصل يدخل في جميع حروف المعجم إلا الألف إلا الألف مثاله قتل وجلب فترى أننا في اللفظة الأولى كررنا أصلا من أصول الكلمة وهو التاء المثنات الفوقية والتاء من حروف الزيادة الآتي ذكرها وفي الثانية كررنا الباء الموحدة وهي من أصول الكلمة وليست من حروف الزائدة من, من حروف الزيادة إذا لماذا نوع ب بمثالين مثال الاصل الأصل المكرر من جنس حروف الزيادة ومثال الأصل المكرر فيه من غير حروف الزيادة الأول التا والثاني الباء إذن هل اشترط في الزائد تكرارا لأصل أن يكون من حروف الزيادة العشرة؟ هل يشترط في المكرر ل... ال... الذي يكون تكرارا لأصل أن يكون من حروف الزيادة العشرة مجموعه في سألتمونيها؟ الجواب لا يشترط لماذا؟ لأن جلب با تكرر فيها الأصل وهو من غير حروف الزيادة تكرر فيها الأصل وهو من غير حروف زيادة إذن لا يشترط أن يكون من حروف سالتمونيها قال والثاني من نوعي الزائد وهو ما ليس تكرارا لأصل مختص بأحرف عشرة مجموعة مختص بأحرف عشرة مجموعة في كلمة سالتمونيها وجمعها ابن مالك في بيت واحد اربع مرات فقال هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل هناء وتسليم هذه عشرة الهاء والنون والهاء والألف والهمزة والواو والتاو والسين واللام والياو والميم تلا يوم أنسه عشرة هي نفسها بتخالف في الترتيب نهاية مسؤول عشرة أمان وتسهيل عشرة أربع مرات قال المؤلف عافى الله عنه وتفنن الناس في جمع هذه العشرة حتى وصلوا بها إلى بضع وعشرين تركيبا فيما وقفت عليه أشهرها ما صدر به وهو سالتمونيها وهو كاف لأن الغرض ضبط هذه العشرة الغرض ما هو ضبط هذه العشرة فالإيتيان بصور لهذه العشرة بتراكيب أخرى إنما هو فقط من باب الترويح والتفنن وإلا من حيث الكفاية ما سبق كافي قال إذن ما ليس تكرارا لأصل يشترط أن يكون من حروفي سألتمونيها وما كان تكرارا لأصل يدخل في جميع حروف المعجم إلا الألف طيب قال معنى كونها حروف الزيادة قال ليس المقصود بكون هذه الحروف للزيادة هذا تنبيه مهم معنى كونها حروف الزيادة هذه سألتمونيها ما معنى كونها حروف؟, حروف زيادة؟ معنى كونها حروف زيادة قال ليس المقصود بكونها بكون هذه الحروف للزيادة أنها حيث وردت في كلمة لا تكون إلا زائدة ألا ترى أن أحرف ساليمة وأنسة ويوم كلها أصول مع كونها من جنس أحرف الزيادة وإنما المقصود أنه إذا زيد حرف على الكلمة لا يكون ذلك المزيد إلا من هذه الحروف العشرة واضح ما معنى أنها من حروف الزيادة أن سألتمونيها من أحرف الزيادة ما معنى أن سألتمونيها من أحرف الزيادة يعني هل معناه أنك كلما رأيت سينا في لفظة حكمت بأنها زائدة كلما رأيت همزة حكمت بأنها زائدة كلما رأيت لا من حكمت بأنها زائدة لا فإن الفعل سال والفعل سليم والاسم يوم هذه كلها حروف كلها مع التراكيب أصولها من جنس حروف الزياده وهي أصول إذن ما معنى الزيادة أنه لو زيد حرف على هذه الأصول التي تثبت في تصاريف الكلمة لو زيد حرف لا يثبت يسقط في التصاريف سيكون من أحرف سألت منها وليس معناه أنك كلما رأيت حرفا من هذه الأحرف حكمت عليه بأنه زائد قال ليس المقصود بكون هذه الحروف للزيادة أنها حيث وردت في كلمة لا تكون إلا زائدة. ألا ترى أن أحرف سلم وأنسا ويوم كلها أن أحرف سلم وأنسا ويوم كلها أصول مع كونها من جنس أحرف الزيادة. وإنما المقصود أنه إذا زيد حرف على الكلمة لا يكون ذلك المزيد إلا من هذه الحروف العشرة. إذا زيد حرف أي لغير تكرار لأصل. إذا زيد حرف أي في غير في القسم الثاني الذي هو ليس تكرارا لأصل لا يكون ذلك المزيد إلا من هذه الحروف العشره طيب إذن الفائدة الأولى كيفية معرفة الزائد أنه يصاحب أكثر من أصلين الفائدة الثانية في أقسام الزائد أنه تكرار لأصل وغيره. الفائدة الثالثة في حروف الزيادة وكيف جمعها الناس في تراكيب متنوعة التي بعدها أن المقصود بكونها زائدة أي أنها إذا زيدت لا تكون إلا منها إذا زيدت على الاصول لا تكون إلا من حروف إذا كانت ليست تكرارا لأصل. ثم قال من أجلة الزيادة اعلم أن الدليل الأعظم للزيادة هو الاشتقاق وهو الرجوع إلى الأصل الذي أخذت منه الكلمة تبه عندنا اشتقاق وعندنا تصريف الاشتقاق ترجع إلى المنبع والأصل الذي اشتقت منه الكلمة والتصريف تغيير الكلمة تقلبها بين تراكيب هذه الحروف قال اعلم أن الدليل الأعظم للزيادة هو الاشتقاق وهو الرجوع إلى الأصل الذي أخذت منه الكلمة توضح إذا أردت معرفة الاصلي والزائد من الكلمات التالية صبور وصابر وصبار ويصبر وتصبر فبالاشتقاق يعلم أنها راجعة إلى اصل واحد هو الصبر فما عدا الصاد والباء والراء من حروفها فهو زائد هذا الآن عرفناه بالاشتقاق أو بالتصريف بالاشتقاق لكن بالتصريف قال والتصريف ايضا من الأدلة المهمة لمعرفة الزائد من غيره التصريف أيضا من الأدلة المهمة لمعرفة الزائد من غيره ما هو التصريف الاشتقاق الرجوع إلى الأصل الذي أخذت منه الكلمة والتصريف قال والتصريف قال وهو تغيير الكلمة إلى صياغ مختلفة فما لزم من الحروف فأصلا وما سقط فزائد وتقدمت أمثلة ذلك في مقدمة المدخل ويقال استدلالا بالتصريف في الأمثلة السابقة الواو في صبور زائدة لسقوطها في صابر والألف في صابر زائدة لسقوطها في تصبر والتاء في تصبر زائدة لسقوطها في صبار وهكذا إذن ما هو الفرق بين الاشتقاق والتصريف الاشتقاق أن ترجع إلى الأصل مباشرة الاشتقاق شيء معنوي ترجع إلى ماذا ترجع إلى الأصل الذي اشتقت منه هذه الكلمة إذا قلت لك مدرسة ما هو الزائد ترجع إلى انها اشتقت من الدرس اذا الميم زائدة والتاء المربوطة زائدة إذا قلت لك مثلا لو جئنا إلى كلمة مثل كتاب ما هو زائد ترجع إلى الكتب الأصل الذي اشتقت منه هذه الكلمة فتحكم بأن الآلف زائد وهكذا أما التصاريف فكما قلنا لكم تهز الكلمة تقلبها يمينا وشمالا فما ثبت فهو أصل وما سقط لغير علة تصريفيه فهو ماذا فهو زائد طيب هذا واضح واضح هذه تقدمت في المدخل وتكررت المسائل هذه المؤد المخرج واحد. النتيجة واحدة النتيجة واحدة إذا قلت لك است... ماذا أخرج لي الزوائد في كلمة أخرج لي الزوائد في كلمة معلوم ب طريق الاشتقاق وبطريق التصريف ماذا تقول بطريق الاشتقاق أنها مأخوذة من العلم فالميم والواو زائدة وبطريق التصريف ان معلوم إذا صرفتها إلى عالم سقطت الميم والواو فإذن الميم والواو ماذا زائدة تلك طريقة التصريف وتلك طريقة الاشتقاق الرجوع إلى الأصل الذي اشتقت منه الكلمة طيب نكتفي بهذا نعم يا عمر <تصفيق> اي نعم يضاف هذا هذا انه <تصفيق> الذي يسقط بشرط ان يسقط لعله ان يكون سقوطه لغير عله تصريفيه والشرط الثاني أنه لا يبقى لا تبقى الكلمة بعد سقوطه على على أقل من ثلاثة أصول. نعم سبحانك اللهم وبحمدك شهد لا إله إلا أنت الصالح.